ستة، استمع إلى الجمل وأعدها تتفتح الأزهار في فصل الربيع الجو حار في فصل الصيف تتساقط الأوراق في فصل الخريف يسقط الثلج في فصل الشتاء